ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم وربعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم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 111. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 112. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تربحوا بقرة قالوا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 117. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمفتدون 118. قال إنه يقول إن 119. وإنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسف الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها 112. والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون